اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تلكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم جَاءَهُمْ رَسُولُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْسِ قَلِيلًا مَا تَسْكُرُونَ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجرين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 تدد وأكثرهم ساكرين. قال خرج منها مذو ممدحور لمن تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمع.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 قال ما لهما ربكم ما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال سماهما إني لكما لمن الناصحين فدل بغرور مَا لَكَ وَالسَّدْرَةِ بَلٰتَ لَهُمَا مَا سَوَّأَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنَهْكُكُمَا عَن تِلْكُمُ السَّدْرَةِ وَكُنْتُكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم السيط عنكما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إن وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَأَحِسَّتَهُمْ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا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 كما بدأ كن تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم تخدوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم رب بِالفَرَحِ سَبَقَ ظَهْرًا مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَم يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُ وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَلِكُلِّ أُمْ أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن ثقا واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم من ولفترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أيها ودخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إلى الدارط فيها جميع قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلون فَآتِهِمْ فأتهم عذاب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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نَفْسًا نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله لقد جاء ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعْمَ فَأَذْذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ الْنَّعْمَةُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ومعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ويدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 وَدِينَهُمْ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا بَنَّارِ اصحاب الجَنَّةِ ان افِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ او مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتخذوا دينهم لَهُ ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله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 بُشْرَةٌ بِنَ يَدِي رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا قَلَّتْ سَحَابَهُ فِي قَالَ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلَ الْمَاءُ فَأَنزَلَ بِهِ الْمَاءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن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 أبتم أجاكم ذكر من ربك على رجل منكم ليذركم ليذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأ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 قال قد وقع عليكم مر أبكم مر تسو وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من طان فانتظروا تنتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بعينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم والقرء إبْدَعَ لَكُمْ خُلَفَاءَ أَمِيرٌ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَاءٌ فِي الْأَرْضِ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 الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا من آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من الرب قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان الذي امنت هِيَ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِم فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِم وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فأخذت أمور لجفة فأصبحوا في دارهم جاهلين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ولا صحت لكم ولكن لا تحبون النصحين وَلوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّدَاءَ شَهْوَةً مِّن دُونِ نِسَاءٍ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم سعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم لاهن غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك فير لكم إن قت مؤمني ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا والقروا إذ قنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة وتوبي وطائفه الذين يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافلين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آثى على قوم كافرين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 وَسَخَّرَ لَهُمُ الْبَحْرَ فَأَثَّرْنَ بِهِ نَغْمَةً فِيهَا قَوْمٌ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كذبوا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 إِلَّا الْقُرَانَ قُصْو عَلَيْكَ مِنْ أَبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَلَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذٰلِكَ يَقْضِي اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ وَمَا وَجَدْنَا لَاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ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 حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فاهت بها إن كنت من الصادقين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 لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمْ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 وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَوْنِ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاءَ وَزْلَى لِبَنِى إسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَلَّ نَاعِلَهُنَّ كَمَا لَهُمْ آَلِهَة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 وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِقْدَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَ وَمُوسَ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيَهِمْ عِدَلًا جَسَدَ الَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَدِيلاً اتَّخَذُوا مُوَكَّنُوا ظَالِمِينَ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 قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 أغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العدل سيلالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا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 ولما سكت عن موسى الوضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وَقْتَ رَمُوسَ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِقْوَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِن يَأْتُونَهَا بِمَا فَعَل السُّفَهَاءُ مِنَّا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وَأَكْرِمْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَدَادِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهمْ حِتَالُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرُوعُ وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبَلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُلُّ قِرَدَةٍ خَاسِئٍ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِن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 والدار الآخرة خير للذين يتكون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَقَنَ الْجَبَلَ فَوَقَهُ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فَسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْلَا إِنَّا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا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 سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله و لكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا لنفسي نفعا ولا ضروا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشهر شاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركا في ما آتاهما فتعال الله عما يسلكون. اي مَا ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وإن ادعوهم إنما إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 125 إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِثُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ الْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَزْغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأُنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَادْقُرْ رَدَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُونَ وَخِيفَتُونَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ